بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات السبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ إذ واجفه أبصارها قاشعة يقولون آهنا لمردودون في الحافره آيذا كنا عظاما نخره قالوا تلك إذا كره خاسره فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم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 ثم أدبر يسعى فحشر فنادي فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها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 يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكريها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها